وَسِ إِنَّ فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم إِنَّ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 وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنستنا وانساتيكم منها بخبر آتيكمها بخبر او آتيكم بشهاب قبض لعنكم تشفلون فلن ما جاءهم ديًا بورك من في النار من في النار ومن حولها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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْزُّكَ أَنَّ مَا جَاءَ نُونٌ وَلَا وَلَا مُجْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنَّا نَحْنُ ظلمت ثم بدّل حسنًا بعده بعده إن فِي غفور رحيم وأدخِل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيْر سوء. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما ساتقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر ودخذوا بها والشيطنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين ولقد آتينا جاود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورثت لأمانة مودة وقال يا أيمن نسعل لنا نطق الطين وأعطينا وأعطينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ من الْجِنِّ وَالْإِنسِ والطير فهم يُوزَعُونَ حتى إذا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ نَّاضِرٍ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أيها النم يا أيها الناس دخلوا مساكنكم لا يحطمكم لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبسم ضحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر لحمتك التي أنعمت علي وعلي والدين. وأن أعمل صالحا فرضا وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لا هو عذابا شديدا أو لا أزبحنا أو لا أزبحنه أو لا يحني بالسلقان المبين فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبعين بنبي يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأتيت بكل شيء وأتيت بكل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهسدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخدأ في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَتْ سَنُنظُرُ عِظَامَكُمْ ثُمَّ إِنَّا بَعْدَ إذ مر بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملعون ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن غلو قوة وأغلوا بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإيم رسالة إلي بهدية فلا ضرر بما يرجع المرسلون فلما جاءت لي نقالت يذون بما الف ما أتاني الله خير فلأنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلا نأتيهم بدنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها ولا نخرجنهم من هذه قال يا أيها الملأ أيكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريكم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مطامك وإن عليه لقوي أمين قال الذي أنت هو علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن إليك فَلَمَّا إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من قال هذا من فضل ربي ليبدو أني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرش ما ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فَأَذْهَنَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ قِيلَ رَغَدَ حَدُقُ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْ حَتْمَتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَطْيِهَا قال إنه فرح ممرد من طوالير قالت ربي ظلمت نفسي وأسلمت مع تلينا لله رب العالمين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ قَوْمَ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ أَيَعْبُدُونَ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ كَرِيهُونَ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 القوم تفسدون وكان في المدينة تسعة أمصين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالنبي لنبيهنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا منك أهلك ما شهدنا منك أهلك وإن على وما كانوا وهم لا يشعرون فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فكلت بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأي وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فعنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم نطرا فساء نطرهم ذنين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء به حزائق حزائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا فَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ قَوْمٌ يَعِذِرُونَ ﴿22﴾ أَنَّ مَن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المغطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا تذكرون أن يندقون في غلما البرد والبحر، ومن يرسل الرياح بشر بين يديه وحمته، أئله الله. قال الله أن يشركون أن ي نبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإله الله قل هاتوا برمانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ازارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين تفو أئذا كنا ترابا معدنا هذا نحو آباؤنا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أتى طير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمترون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ودف لكم بعض الذي وإن ربك لذو فضل على الناس ولكننا نرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما يكن صدورهم وما يعلنون وما من غائب في السماء والأرض إلا في كتاب وإنه له دم رحمة المؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحق وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على حفظه بي فلا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا والمود بنين وما أنت بهذه العمع ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ جَبَّارًا مِّنَ الْأَرْضِ تُكَالِمُهُمْ ۖ وَيُهَمْهَمُونَ ۖ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ ظَنًّا مِّن قَبْلُ ۖ وَإِذَا نَشَرْنَا مِن كُلِّ أمة فوجا من لَن يُكذِبَ لَن يُكذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كذَّبْتُم بِآيَاتِي قَالَ كذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَم تُحِيطُ بِي عِيمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل متوه داخلين اَلاَ يَغْنِي عَنكَ مَا جَمَدَتْهُ وَهِيَ تَمُرُّ وَالسَّحَابُ قُلِ اللَّهُ الَّذِي أَطْعَمَكُمُ الشَّيْءَ إِنَّهُ خَازِنٌ بِمَا تَفْعَلُونَ لَنَجَاَءَ بِفَتْنَتِكَ لَهُ خَيْرٌ مِنَّا وَهُمْ مِنْ جَعَلْنَا يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالشَّيَاطِ فَقُبَّه فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّنَا رب درسنا به بلدة الذي حرمناها الذي حرمناها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقرأ القرآن. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا وَضَعْنَا فَقُلِ اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُضِلِّينَ وَقُلِ اِلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّتَيْرِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْلَمُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ